بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد ما زلنا في أحداث السنة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرتب الأمر في المدينة علمنا أنه أخر بين بين الأوس والخزرج أصلح بينهما وعلمنا أنه أخ بين المهاجرين وبين الأمصار فجعل مع كل أمصارين اخا له من المهاجرين وبنى صلى الله عليه وسلم المسجد هنا وهنا كانت مسألة وهي أن المسلمين يأتون إلى الصلاة في وقت الصلاة ولم يكن هناك شيء ينبه على موعد الصلاة لم يكن هناك ما يدل أو ما ينبه وكان لزاما على كل إنسان أن ينتبه إلى وقت الصلاة بنفسه فهنا شرع الله تعالى الأذان أوجب الله الصلاة على المسلمين ليكونوا دائما متذكرين عظمة العلي الأعلى الصلاة واجبة ليكون الناس دائما متصلين بالله متذكرين الإله العظيم سبحانه يتذكرون عظمته فيتبعون أوامره ويجتنبون نواهيه يتبعون أمره ويجتنبون نهيه كلما صلوا تذكروا أننا مسلمون وأننا لا يلزمنا طاعة الله تعالى ولذلك قال الله سبحانه في محكم كتابه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الصلاة اتصال بين العبد وبين ربه والصلاة تذكر الإنسان أنه مسلم إذا صلى خمس مرات في اليوم يتذكر أنه من المسلمين وأنه يجب أن يطيع الله سبحانه فيما أمر وأن يجتنب ما نهى الله تعالى عنه وزجر وجعل الله سبحانه أفضل الصلاة ما كان جماعه ليذاكر المسلمون بعضهم بعضا في شؤونهم واحتياجاتهم أفضل الصلاة ما كان في جماعة صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجد بـ 27 جزءا وبـ 25 جزءا في بعض روايات الحديث فعندما يجتمع المسلمون معا فيذكر بعضهم بعضا ويكلم بعضهم بعضا في شؤون الحياة وفي شؤون احتياجاتهم ويقوه روابط الألفة والاتحاد بينهم تتقوى علاقة الألفة الألفة هي المحبة والاتحاد بينهم. ومتى حال وقت الصلاة؟ إذا جاء وقت الصلاة فلا بد من عمل ينبه الغافل. إذا جاء وقت الصلاة نحتاج إلى شيء يذكر الإنسان الغافل ويذكر الساهي حتى يكون الاجتماع عاما. فهمنا؟ لا بد من عمل يذكر الناس بوقت الصلاة لكي يكون الاجتماع عاما لكل الناس. الساهي الذي في سهو تعرف سجود السهو في الصلاة حتى يكون الاجتماع عاما فاتمر النبي صلى الله الناس مثل هذا اتمر النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة فيما يفعل لذلك جلس النبي مع الصحابة اتمروا يعني يفكرون في الأمر جلسوا يتكلمون في هذه المسألة ماذا نفعل لكي نذكر الناس بوقت الصلاة فقال بعضهم نرفع راية مثلا إذا حان وقت الصلاة ليراها الناس يعني في وقت الصلاة نضع راية أماء فوق المسجد نرفع ماذا نرفع راية راية معينة نجعلها راية الصلاة نرفعها هذا مناقشة بين النبي وبين أصحابه ماذا نفعل لكي ننبه الناس إلى الصلاة فكل يقول رأيه قال قائل مثلا نضع راية فوق المسجد في وقت الصلاة فإذا رأىها الناس علموا أن هذا الوقت وقت صلاة فهمنا؟ ولكن لم يقبل هذا الرأي لماذا؟ قالوا لأنها لا تفيد النائم الشخص النائم لن ينتبه لأنه نائم لن يرى الرأي ولا تفيد الغافل الشخص الذي في عمله في سوقه في دكانه لا ينتبه إلى الرأي فهمنا؟ قال اخرون نشعل نارا على ملتفع الهضاب مثلا نشعل النار في مكان ملتفع نشعل نارا عظيمة في وقت الصلاة في مكان ملتفع فعندما يرى الناس النار يعرفون هذا وقت الصلاة فهمنا وهذا أيضا لم يقبل أشار آخرون ببوك وهو ما كانت تستعمله اليهود لصلواتهم قال بعضهم نأتي بماذا تعرفوا اللي في الجيش تجده هذا قبل الحرب يفعلون قال نأتي به وننفخه قبل الصلاة فيسمع الناس الصوت فيعرفون هذا وقت الصلاة فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هذه فكرة طيبة ولكن كره النبي لأن اليهود كانت تفعل ذلك فقال لا أحب أن نتشبه باليهود فكرهه الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا فما كره هذا لأنه م. لم يكن يحب تقاليد اليهود في عمل ما. أنا ما جاء ما كان الأذان في ذلك الوقت. أنا نعم. لم يحب لم يكن يحب تقاليد يعني كان لا يعني. لا لا يوجد أمر بالمفارقة ولكن النبي لا يريد أن يشابههم. م. فهمنا؟ م. فقال فليكن إذا نستعمل الناقوس. الناقوس هو الجرس. تعرف الذي قالون نستعمل جرسا. وهذا كان يستعمله النصارى فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيضا لأنه فيه شبه بالنصارى كره الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا وأشار بعضهم بالنداء قال يا رسول الله يقوم بعض الناس إذا حانت الصلاة وينادي يعني أيها الناس هيا إلى الصلاة أو الصلاة جامعة فقبلوا هذا العراء قالوا هذا لا، أفضل الأراء أنه عند وقت الصلاة يقف شخص ينادي هيا إلى الصلاة تعالوا إلى الصلاة هذا وقت الصلاة مثل هذا فكان هذا الرأي ماذا؟ أقرب الآراء هو أفضل من الرأي أفضل من النار أفضل من الناقوس أفضل من البوق فقوم هذا وكان أحد المنادين واحد من المنادين اسمه عبد الله بن زيد الأمصالي كان عبد الله رضي الله عنه واحدا من الذين ينادون إذا جاء وقت الصلاة يقف في مكان مرتفع وينادي هيا إلى الصلاة ايها الناس هذا وقت الصلاة فيأتون فكان عبد الله واحدا منهم فبينما هو عبد الله بن زيد الأمصالي بينما هو في يوم من الأيام بين النائم واليقظام يعني نام عبد الله في يوم من الأيام كان نائما ولم يكن نائما نوما عميقا تعرف عندما تجلس في الحافلة سمت وتنام الناس يتكلمون أنت تسمعهم ولكن لست منتبها معهم جدا فنحن نقول هو نصف النوم نصف اليقظة يعني هو بين بين هو يسمع الكلام ولكنه لا ينتبه لكل شيء فبينما هو بين النائم واليقظان إذا عرض له شخص هو رأى هذا في نومه هو نائم نصف نوم جاءه شخص في النوم فقال له ألا أعلمك كلمات تقولها عند النداء بالصلاة فقال بلى فقال له قل الله أكبر الله أكبر مرتين فإن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وتشهد مرتين أشهد أن لا إله إلا الله شدو اللّه لا إله إلا الله مرتين، ثم قل حي على الصلاة مرتين، ثم قل حي على الفلاح مرتين، ثم كبر مرتين، ثم قل لا إله إلا الله. فِيمَه؟ هذه ألفاظ الأذان. هذا في في كامل الغواية أنه رأى رجلا في السوق يبيع جرس رجل ومعه ماذا؟ معه الجرس. فقال بعني هذا الجرس فقال لماذا؟ قال أشتريه لكي أنبه الناس به إلى الصلاة فقال له الرجل هل أدلك على خير من ذلك؟ هل تريد أفضل من ذلك؟ قال ما أفضل من ذلك؟ قال تقول كذا الله أكبر الله أكبر ألفاظ الأذان فهمنا؟ فاستيقظ عبد الله من النوم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال يا رسول الله رأيت في نومي أن رجلا جاءني وقال لي كذا وكذا وقال هذه الكلمات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها لرؤية حق هذه رؤية صحيحة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه يضع الشيء المناسب في المكان المناسب لأنه يضع النبي الشيء في موضعه فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك قال هذه فكرة طيبة وهذه رؤية من عند الله هذا شيء حق طيب ولكنك يا عبد الله لست جميل الصوت صوتك ليس, ليس جميلا جدا فاخبر بذلك بلالا بلال اجمل صوتا في هذا فاخبر به بلالا فذهب عبد الله إلى بلال يا بلال النبي صلى الله عليه وسلم يأملك أن تنادي بهذا النداء منئذ وقف بلال وعبد الله يقول له وبلال ينادي الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اربعا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله وهكذا وعبد الله يقول وبلال ماذا وبلال يردد فهمنا قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها لرؤية حق ثم قال له لقن ذلك بلادا لقنه يعني قل له وهو يكرر تطني الطفل الصغير كيف يحفظ القرآن هو لا يستطيع القرآن يحفظ بالتلقين شخص يقول وهو يقول بعده هذا تلقين لقن ذلك بلالا فإنه أندى صوتا منك أندى يعني أجمل هو أجمل صوتا منك فهمنا؟ وانظر إلى الصحابي رضوان الله عليه عبد الله بن زيد لم يقل كيف أجمل مني أنا الذي رأيته فهمنا الصحابة أيضا كان قلوبهم صافية والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقن بلالا هذا فوقف بلاله أجمل في الصوت فذهب الصحابي ولقن بلالا بكل هدوء بكل بساطة فلما سمع عمر رضي الله عنه هذا عمر في بيته أو في مكانه سمع الله اكبر الله اكبر فتعجب عمر ما هذا طيب لماذا تعجب لأن عمر رأى في نومه هذا الشيء ورأى شخصا جاءهم وقال له هذه الالفاظ للدعوة إلى الصلاة فلما سمع عمر هذا تعجب كيف عرفوا هذا أنا رايته في نومي ولم أخبر أحدا فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره قال هذه رؤية حق لقد رأى عبد الله بن زيد مثل هذا ايضا قال بينما بلال يؤذن اذ جاء عمر يجر ردائه عمر جاء مستعجلا الرداء هو الإزار هو ما يلبس على النصف الأسفل من الجسم ورداء ما يكون على الكتفين فإن لبس عمر إزاره ولم ينتظر حتى يلبس الرداء بل أخذه في يده وذهب مصرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجر الرداء فقال يا رسول الله والله لقد رأيت مثل هذا في نومي أنا رأيت هذا في النوم يجر يعني يلبس يجره لا يشده يشده في يده قبل أن يلبس والحديث أخرج البخاري واخرجه مسلم صحيح وكان بلال رضي الله عنه أحد مؤذنيه بالمدينة والآخر عبد الله بن ممكتوم. بلال نعم بلال رضي الله عنه كان واحدا من المؤذنين وهو واحد والمؤذن الثاني كان عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه فهمها وكان اذان بلال رضي الله عنه هو الأول. وكان أذان عبد الله هو الثاني. انتبه. كان بلال يؤذن قبل الفجر في الليل في شهر رمضان حتى يقوم الناس فيأكلون. فما ثم يؤذن عبد الله بن أم مكتوم الأذان الثاني. فإذا أذن عبد الله توقفوا عن الأكل وبدأ الصوم. فهمنا؟ فكان الناس إذا سمعوا أذان بلال علموا أن الوقت مازال مستمجة لأن بلالا يؤذن قبل الوقت بقليل فعندهم فرصة ليأكلوا طعامه هذا في رمضان فإذا أذن عبد الله بن مسعود انتهى عبد الله بن أم انتهى وقت الطعام وصام الناس كان بلال يقول في أذان الصبح بعد حي على الصلاة حي على الفلاح كان يقول الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم كان يقولها مرتين وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كان بلال يزيد في, صلاة في في أذان الصبح الصلاة خير من النوم يزيدها بعد قوله حي على الفلاح أقره يعني وافق النبي على ذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في فجر رمضان بأذانين أولهما هذا في رمضان فقط يأمر النبي بأذانين الأذان الأول ماذا يوقظ به يوقظ به الغافلون هذا أذان لكي يستيقظ الناس حتى ينتبهوا للصحور والأذان الثاني للصلاة هو الأذان الأصلي الصحور. الصحور هو السحور هو الطعام الذي يؤكل قبل الفجر السحور هو الوقت والسحور هو الطعام أو العمل الغافل هو غير المنتبه صحول؟ هذا العمل هذا المصدر وصحول هو الطعام الذي يؤمن مثلاً نعم ينتبه للصحول أو للصحول يعني للمصدر أو للطعام لا بأس. والأذان الثاني للصلاة أما <تصفيق> أذان الجمعة فكان أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فلما كان عثمان وكثر الناس زاد نداء ثالثا آخر على الزوراء رواه البخاري اذان الفجر كل صلاة أو لكل صلاة ماذا لكل صلاة أدانان أذان ثم بعد قليل الاقامه هنا يؤذن المؤذن فيقوم الناس لصلاه السنة ومثل هذا ويأتي من كان بعيدا ومن سمع الاذان يأتي ثم يؤذن أذانا ثانيا وهو الإقامة فيصلي الناس إلا في شهر رمضان زاد النبي صلى الله عليه وسلم أذانا قبل الأذان وفائدة هذا الأذان الذي يكون مبكرا أن يستيقظ الناس النائمون وأن ينتبه الغافل إلى أن الفجر قد اقترب فإن أراد أن يأكل إن أراد أن يتوبى إن أراد أن يصلي يكون عنده القرصة فإن هذا في ماذا هذا في رمضان وباقي الصلوات لها اذانان فقط أذان واقامه فلما وكان وبقي الامر هكذا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمان عمر رضي الله عنه وفي زمان في زمان النبي وبكر وعمر فلما كان زمان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس اصبح الناس كثيرين زاد عثمان اذانا ثالثا للجمعه فقط يوم الجمعه فان الجمعة لها أذان إذا صعد الإمام المنبر يؤذن الإمام يؤذن المؤذن ثم يخطب الإمام الخطبة ثم يؤذن المؤذن الأذان الثاني الله أكبر الله أكبر ويصلي الناس فالجمعه لها ماذا اذان في زمان عثمان رضي الله عنه فعل مثل صلاة الفجر في زمان النبي زاد اذانا ثالثا على الزوراء الزوراء هذا طرف المدينة هذا مكان هذا مكان كانت فيه السوق فأمر عثمان رضي الله عنه مؤذنا يؤذن قبل الوقت هناك عند السوق لكي يسمع الناس الاذان فيعلمون أن الصلاة قد اقتربت فمن أراد أن يغلق دكانه ومن أراد أن يجمع أشياءه من كان يبيع أو يشتري يسرع لكي, لكي ينهي هذا فهذا زاده عثمان رضي الله عنه على الزورة يعني في هذا المكان الذي كان يسمى بالزورة وطبعا أخر الصحابة هذا الصحابة لما فعل أثمانه رضي الله عنه هذا كانوا موجودين ولم يعترض منهم معترضوا فهذا دليل على قبولهم لهذا هو في وقته وأذان خذ الخذبة وأذان بعض الكلاب اذان قبل الخطبة هذا في وقته هذا هو الاذان في وقته واذان بعد الخطبه هذا لاقامه الصلاه هما أذانان فقط عثمان زاد اذانا ثالثا قبل ذلك بنصف ساعة مثلا زاد هذا الاذان قبلها بنصف ساعه ليس عند المسجد بعيدا عند السوق لكي ينتبع الناس من يبيع شيئا يجمع اشياءه ويغلق دكانه حتى يذهب الى المسجد عنده وقت لا نريد أذانا واحدا إذا أذن ولم ينتبه إليه السوق فمتى يذهبون إلى الصلاة؟ فنبعهم عثمان رضي الله عنه بهذا الاذان حزاء. نعم. بعض يعني يقول أن هذا يعني أن يعني بعض الأشياء عن الدين. لا. هذا ليس انتبه, شك... انتبه جدا ذهب الناس إلى الحج قديما مشيا على الأقدام وذهبوا بالجمال والخيل والبغال والحميل قديما اليوم يذهب الناس إلى الحج بماذا؟ بالطائرات والسيارات هل نقول هذا بدعه فرق كبير بين العبادة وبين ما يساعد على العبادة العبادة وشيء يساعد عليها. قديما كانوا يتوضعون من الإناء مباشرة أو يفرغ شخص يصب شخص الماء وشخص يتوضع. اليوم أصبحت تفتح الصنبور فينزل الماء هنا بدون أن يفرغ لك شخص. هذا يساعد على العبادة. تفهمني؟ ليس ليس بنفسه ليس فتح النزول أو نزول الماء ليس هذا هو العبادة. شيء مساعد. وهنا أراد عثمان رضي الله عنه أن ينبه الناس وقت الصلاة قد اقترب فنبههم بذلك لاحظ أن عثمان رضي الله عنه لما فعل ذلك هو صحابي هذا واحد ثانيا الصحابة الآخرون الذين سمعوا عثمان يقول هذا الذين رأوا عثمان يقول هذا هل خرجوا وقالوا هذا باطل هذا بدعه هذا كذا وكذا لم يفعلوا ولم يثبت أنهم فعلوا فهذا دليل على موافقتهم هم موافقون على ما قال عثمان رضي الله عنه فهل نقول اليوم إن عثمان قد ابتدع والصحابة مبتدعون لأنهم وافقوا على البدعة من يقول هذا إلا من كان يعني في قلبه شيء في قلبه مرض فهذا لم يكن كذلك نفس الشيء ما فعله عمر رضي الله عنه لما جمع المسلمين في صلاة التراويح. نعم هم هذا ليس وهل وهل يلزم هل يلزم في كل شيء أن ياتينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه؟ من الذي نقل لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة هم الذين نقلوا، فبعض النقول التي نقلوها نقلوها باللفظ وبعضها نقلوها بالعلم، بالخبرة، بالحياة. هم الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورووا. النبي صلى الله عليه وسلم قال. من كانت له بنتان، من كانت له ثلاث بنات يعني من عالى ثلاث بنات من اكتلي من هؤلاء بثلاث فعلمهن وأحسن تعليمهن وأدبهن فأحسن تأديبهن كن له حجابا من النار من ربى ثلاث بنات ما حكمه هؤلاء البنات إذا كن جيدات يكون له حجابا يمنعه من النار من جهامه فقال الصحابه يا رسول الله واثنتين يعني ولو كانت بنتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم واثنتين فإن يقول راوي الحديث ولو و وواحده لقال وواحده لو قلنا يا رسول الله وواحده لقال وواحده راوي الحديث كيف قال هذا من اين جاء بهذا هو يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرفه وهو فإن راى جواب النبي قالوا يا رسول الله واثنتين فلم يفكر النبي ولم يقل انتظروا حتى يأتي الوحي قالوا واثنتين قال واثنتين فقال الصحابي ولو كنا له وواحده لقال وواحده والمعنى والمعنى هم اكثر الناس علما بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم اكثر الناس مشاهده لهم واكثر الناس خبره بحياه النبي صلى الله عليه وسلم وبما يريد فهمنا فلما فلما فعلوا ذلك فهمنا ماذا فهمنا أن هذا له اصل في الشرع هذا له أصل والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان موجودا أقنر ذلك وهكذا المهم أن هذا الذي حدث في ذلك الزمان وزاد عثمان رضي الله عنه هذا النداء الثالث وجعله وجعله على الزوراء يعني في هذا المكان لينبه الناس كي يأتوا إلى الصلاة ولما تولى هشام بن عبد الملك أخذ الأذان الذي زاده عثمان بالزوراء وجعله على المنارة فهمنا لما جاء زمان هشام بن عبد الملك جعل هذا النداء الذي كان بعيدا عند الصوب جعله على المنارة قال يصعد شخص على المنارة في المكان العالي يؤذنه يؤذن هناك. جعله على المنار هذا الأذان. ثم نقل الأذان الذي كان على المنار، الأذان الذي كان أصلاً على المنار عند صعود الإمام على المنبر. هنا نقل الأذان الذي كان على المنار حين صعود الإمام على المنبر في العهد الأول بين يديه. طيب؟ فعلم بذلك أن الأذان في المسجد. بين يدي الخطيب بدعة أحدثها هشام بن عبد الملك ولا معنى لهذا الأذان لأنه هو نداء في الصلاة ومن هو في المسجد لا معنى لندائه يعني لما جاء هشام بن عبد الملك جعل النداء الذي كان في الصوف ينادى به على المناره، وجعل النداء الذي كان على المنارة ينادى به في داخل المسجد أمام الإمام فالمصنف هنا يقول. ما فائده الأذان اصلا فائدة الأذان الإخبار بوقت الصلاة والأشخاص الذين يجلسون في المسجد أمام الإمام هؤلاء لا يحتاجون اذانا لأنهم فعلا موجودون نحن لكي نخبر الغافلة أنها وقت الصلاة قد حضر فهشام جعل الأذان الذي كان في السوق جعله فوق المنارة والأذان الذي فوق المنارة الذي يخبر من حوله جعله في داخل المسجد أمام الإمام فقال المصنف ما فائدة الأذان أمام الإمام يعني ما فائدة أن يؤذن في داخل المسجد أمام الإمام لكي يعلم بالصلاة قال الذين حضروا إلى المسجد أصلا هم يعلمون وقت الصلاة بدليل حضورهم. فقال علم بذلك أن هذا الأذان الذي يكون بين يدي الخطيب يعني أمامهم هو بضعة أحدثها أهشام بن عبد الملك ولا معنى له يعني لا فائدة منه لأنه هو نداء إلى الصلاة ومن هو في المسجد لا معنى لندائه لأن لا فائدة لندائه وهو موجود ومن هو خارج المسجد لا يسمع النداء إذا كان النداء في داخل المسجد الذي في الخارج لن يسمعه ذكر ذلك الشيخ محمد بن الحاز في كتاب المدخل قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري. أما ما أحدث الناس قبل الجمعة من الدعاء إليها بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو في بعض البلاد دون بعض والاتباع السلف الصالح أخلا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول وهناك بدعة ثانية أن, أن بعض الناس الآن وما زال هذا موجودا تجده في المذيع في الراديو قبل الجمعة قبل أذان الجمعة يجلس شخص على كرسين ويقرأ القرآن ويقولون هذا قرآن الجمعة فإذا قرأ القرآن يضعونه في الميكروفون وهذا فيسمع الناس يقولون بدأ القرآن الجمعة فيعلمون أن الأذان بعد قليل يقول الحافظ بن حجر قال هذا محدث لم يكن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع الناس قبل الجمعة للدعاء والذكر ومثل هذا لكي يعلموا بقدوم الجمعة ولهذا قال هذا موجود في بعض البلاد دون بعض ثم قال واتباع السلف الصالح أو لا. اتباع السلف في هذه المسألة أفضل من مخالفته. فعلم من ذلك كله أن سنف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أذان الجمعة أنه كان إذا جلس على المنبر أذن مؤذنه على المنافق إذا جلس النبي على المنبر فإن المؤذن يخرج في مكان عال ويؤذن فإذا انتهت الخطبة اذن المؤذن لإقوامة الصلاة, وقيمة الصلاة وما عدا ذلك فكله ابتداع كله ابتداع يستثنى منه ماذا؟ يستثنى منه أذان عثمان رضي الله عنه لأنه أقنع الصحابة وافق عليه الصحابة أن الإقوامة وهي الدعوة للصلاة في المسجد فقد اختلفت الروايات فيها الاقامه فرواها محمد بن ادريس الشافعي مفرده الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله واحده واحده واحده كل واحده واحده الا التكبير فمرتين طيب وإلا قد قامت الصلاة, الصلاه هي التي تدل على الإقامة قال فرواها محمد بن ادريس الشافعي مفرده إلا لفظا قد قامت الصلاة فمثنى ورواه مالك بن أنس مفردة كلها ورواه أبو حنيفة النعمان مثنى كلها يعني كلها بالمثنى وبعضهم رواها كلها مفردة وبعضهم رواها مفردة إلا قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة رويت مرة طيب فهمنا طيب هذا أو هذه مسألة مشروعية الأذان ونحن نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأولى في المدينة يرتب الأمور يرتب أمرا رأينا أن اراد النبي أن يصلح المدينة داخليا فكيف يصلحها من الداخل؟ يصلح بين الأوس والخزرج لكي لا يكون بينهما قتال ويصلح أو يؤخي بين المهاجرين وبين الأنصار لكي لا يكون هناك فقير ولا محتاج فهذا من الإصلاح الداخلي ثم احتاج النبي أن يبني مكانا يكون مجتمعا للمسلمين يجتمعون فيه للصلاة يجتمعون فيه للجهاد يجتمعون يجتمعون للمناقشة في أمورهم فبنى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ثم لكي يخبر بوقت الصلاة شرع الأذان طيب ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود اليهود يسكنون المدينة أيضا علمنا الأوسع والخزر وعلمنا المهاجرين والأمصال فماذا فعل مع اليهود وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل المدينة الذين هم من غير اليهود وماذا فعل مع الناس الذين يسكنون حول المدينة وهم ليسوا من المدينة فإن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يغتب أمور الدولة فرتب أمره مع المسلمين أولا ثم مع غير المسلمين من أهل المدينة تكلم مع اليهود ومع غيره نقف بإذن الله تعالى عند هذا ونرى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود المدينة ومع المنافقين وغيرهم بإذن الله في الداشة القادم جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفلك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته